نحن الحماة وعزمنا كالأسد في الفلاة نحن الحماة ونورنا قد شافي نصف الثعالات نحن الحماة وإذنا لا نرجى الخصوم بلا رماند نحن الحماة وإذنا لا نرجى الخصوم بلا رماند نحن الحماة وعزمنا كالأستتاة في الفلاة نحن الحماة ونورنا قد شعف نصح الدعاء نحن الحماة وإننا نرد الخصوم بلا ربات نحن الحماة وإننا نرد الخصوم بلا ربات نحن الحماة وعزمنا كالأسل تعد في الفلاة نحن الحماة ونورنا قد شع من نصح الدعاة نحن الحماة وإننا نرد الخصوم بلا رما بلا رما بلا رما واستتعدوا في الفلا نحن الحماة ونورنا قد شعى من نصح الزعان نحن الحماة وإننا نرد الخصوم بلا نحن الحماة وإننا نرد الحصوم بلا رماة نحن الحماة وعزمنا كالأستتاعة في الفلاة نحن الحماة ونورنا قد شعب النصح دعاة نحن الحماة وإننا نرد الحصوم بلا رماة cardinal ن الخصغ vida